ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريد اللهم رب السماوات السبع وما أضلل والأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.